بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعض ببعض لهدمت ثوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من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 119. ولكن تعمل قلوب التي في الصدور 110. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده 111. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 112. قريه ام ليت لها وهي ظالما ثم المصير قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين فالذي الذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك اولئك اصحاب الجحيم وما امسلنا من قبلكم من رسول ولا نبي الا الا اذا تمنى ألقى الشيطان في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 حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله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 ان الله له هو خير الرازقين لا يدخلنهم مدخل يرضونه وان الله العليم الحليم